قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الثالث نجس يحرم استعماله الا لضروره ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث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 في حمل النجاسة استدلالا بما يأتي الأول حديث صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو بمفهومه يدل على أن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 يبقى كل ما كان فوق كلتين لا يحمل ايه وما دون القلتين يحمل ماذا قلت وحديث القلتين لا يخلو من اضطراب وقد ضعفه اكابر المحدثين أشر من البخاري رحمه الله فقد أعله بعلة الاضطراب يعني الاضطراب هو ما روي على وجوه متعارضه متكافئه يعني لو واحد قال لك حسن اعطانا درس بعد العشاء في مسجد الهدي والثاني جي قال لك وهو مثله في الثقه يعني الاثنين ثقات قال لك لا ده كان عندنا في درس العشاء في مسجد التوحيد يبقى هذا اسمه ايه اضطراب لان هذا ثقه وهذا ايه هذا أثبتني في مكان وهذا أثبتني في مكان ولا يمكن أنا أكون فين؟ في المكانين في أن الواحد بعد صحيح؟ لا يمكن أنا أكون في المكانين في آن الواحد لم أستنتق بعد صحيح لا يمكن أن أكون في المكانين في آن الواحد هذا يسمى سرابن لكن لو ترجحت رواية على رواية الأول سرقة الحسن كان في مسجد الهدي والثاني ما هو سرقة وقال كان في مسجد التوحيد يبا ناخذ به من هذا لا يسمى سرابن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 يبقى فهذا اسمه التراب الحديث المضطرب هو المروي على وجوه متكافئة إذا شرط الاضطراب لازم تكون الوجوه ايه؟ فإذا ترجح وجه على وجه لا يكون ايه لا يكون اضطرابا صحيح مروي على وجوه متكافئة متعارضة صحيح فإن التعارضة أو الاضطراب يوجب تساقط. إذا روى الثقة حسن في الهدي وروا الثقة حسن في التوحيد في آن واحد في العشاء يبا هذا يجب اطراح الروايتين والتوقف في العمل ماذا بهما او إثباتهما واضح فحديث القلتين حديث ماذا مضطرب فهمت حقيقة الاضطراب ها فهمت حقيقة الاضطراب طب أخبرني من غير حراج إنما السؤال لماذا لإراحة حنجره شويه قول أن تكون هناك روايتان ما. متكافئتين أو منطقتين متعارضتين يبقى الحديث المضطرب مروي على وجوه متكافئة متعارضة لا يمكن معها ماذا ترجيح ماشي يبقى الحديث اولا مضطرب ومن الذي حكم باضطرابه البخاري والضعيف والتأويل فرع التصحيح يعني التأويل فرع التصحيح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 صحيح ولا يمكن العمل بماذا بالظن لكن لو قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والقلتان ما زاد على كذا وكذا رطلا من الماء يبقى جعلنا حدا يحمل به الماء الغبث وحدا لكن كلمة القلتين معنى ضائع ولا يمكن تعبيد الناس لربهم بمعنى يصعب يصعب ضبطه او بمعنى ايه معنى ضائع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 ثم نزيد على هذا بوجود معارض اقوى اقوى منه ساضرب لك مثال جاءك رجل والرجل مجهول لا تعرف هذا اولا كذا ثانيا قال لك روايه الروايه لا يمكن ايه قبولها يعني روايه محتمله ثالثا جاءك ثقه بكلام يعارضه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 وهو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى اجبنا الان عن الدليل الاول بثلاثة ايه جواب بالضعف جواب بماذا بالتراب معنى القلتين وجواب بوجود معارضة معيش الطريقة دي في التدريس يا طلبة العلم يا طريقة بطيئة شوية. لكن ثمرتها ماذا صاح كده ثمرتها عظيمة فعليه معلش اصبر على العلم يعني انت لا تنظر الى, الى, الى, الى حجم المسألة يعني احيانا تقرأ رسالة قد كده يكون نفعها لك افضل من ايه من مجلد ضخم يعني انا احيانا اقرا عبارة للسلف انتفع بها اكثر مما اقرا ايه مجلد ضخم للخلف فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم لا تستسقل هذه الطريقة ولا تستصعب هذه خاصة ناعي هذه الطريقة كما قلت تصنع طالبه انت عرفت معنى المضطرب الآن عرفت شروط الاستدلال ان يكون الدليل صحيحا ان يكون صريحا، ان يسلم من, من المعارض تمام؟ واضح ما عندك كان هناك سؤال ها هنا هو لو حرف امتناع لمتنع حددهم ونحن نذهب إلى قولك وبعدين يبقى شيء آخر ان الحديث ضعيف لا لا الكلام ده كله تحديدات لأهل العلم ليست تحديدات شرعية ولذلك هتلاقي مختلف في التحديدات يعني مثلا قول الاحناف غير قول الحنابلة غير قول يعني شوف بدأب بعضهم باللترات بالليترات 270 لتر وآخرون قالوا 307 لتر شوف الفرق كبير ازاي حوالي كم 37 لتر وفريق آخر تمام قال بالكيلو نم ممتين كيلو وفريق آخر قال ربعمية واتنين كيلو وبعدين اسال السؤال ما هو حسبوها بنان على قياس على قلال هجر تمام ومن قال النبي لما قال لم يحمل الخبث يقصد قلال هجر خاصة وخلال هاجر منها العظيمة ومنها الخلال الايه الصغيرة ومنها خلال الوسط فاصبح المعنى ايه مفقودا صحيح طيب يبقى احنا اجبنا عليه ثلاثة اجوبه الدليل الثاني عندهم استدلالهم بحديث ولوغ الكلب من قول عليه الصلاة والسلام طهور وناي احدكم طهور وناي احدكم إذا ولغ فيه الكلب إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات هذا الحديث التدل به على أن الماء القليل يحمل إليه قلت وجاء في بعض الروايات بإراقة الماء يعني أمر في الحديث قال فليهرقه يعني يلقي الماء وما أمر بإراقة الماء إلا لماذا لتنجسه صحيح؟ فلما كان اناء والظن بالإناء أنه صغير يحمل القليل من الماء دل ذلك على تنجس القليل من الماء دون دون الكثير. يبقى تدل بحديثه ولوغ الكلب. لما ولغ الكلب في الإناء نجس ماذا؟ الماء ما الدليل على أن الماء تنجس؟ انه أمر بإراقة الماء ولا يهدر المال إلا لسبب شرعي.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 وهذا الدليل مخرج على الخصوص مخرج على, على الخصوص في نجاسة لعاب الكلب أنها نجاسة مغلظة فلا يقاس غيرها عليها يبقى دليل اسم دليل إيه؟ خاص لا نستدل به استدلالا ايه عاما ليه لان نجاسة لعاب الكلب نجاسة ايه طب ما الدليل على انها نجاسة مغلظة انه غسى امر بغسله ايه سبع مرات هذا دليل على انها مغلظة لانه اشتد صحيح بينما في غسل غيرها من النجاسات لم يأمر بالعدد صح انما هنا سبع مرات وجمع له الطهورين اللي هو الماء والايه لما دلل علي ان النجسه قلت فنجاسه لعاب الكلب مغلظه بما جمع له النبي صلى الله عليه وسلم الطهورين وامر بغسله يعني سبع مرات اي الاناء وامر باراقه الماء من غير اعتبار وأمر بإراقة الماء من غير اعتبار للقلة والكفرة وثالثا لأن نجاسة لعاب الكلب فيها معنى ليس موجودا في غيره وهذا راجع إلى خصوصية احكام الكلب في الشريعة لأن الكلب أفضل له احكام إيه له أحكام منها عدم جواز اقتنائه إلا ما أزن فيه من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو فإذا الكلب حيوان له إيه له خصوصية فهذه الخصوصية في احكام الكلب تمنع قياس غيره إيه عليه قلت والمخصوص لا قياس عليه في الشريع خلي بالك المخصوص لا قياس عليه يعني اضرب مثالا النبي عليه الصلاة والسلام انت اراك متعجلا علينا لماذا طيب ماشي النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين قال في حقي ان احللني لك لك يعني خصوصية. أحللنا لك هذا العدد منين؟ من النساء فلا يجوز لغيره أن يقاتئه ولا أن يتزوج بأكثر من أربعه لأن هذه خصوصية لمن فلا يقات عليه ماذا ولذا لما جي الصحابة يواصلون الصيام يعني يواصلون يعني يصوم يومين من غير أن يفصل بينهما بطعام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 بما امر بغسلها تبع بما جمع له الطهوري بما امر باراقه بما كان الكلب له وحكمه فلا يقاض غيره عليه يبقى هذا الحديث اجبنا عليه بان حديثه مخرج مخرج له الخصوص يبا هذه حاله خاصة لا يقاض غيره يبقى اذا ابطلنا الدليل الثاني باخراجه من العموم الى ماذا من دلالة العموم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 أنه لو غمس يديه في الإناء تنجس ماذا الماء صحيح والماء والإناء يحمل قليلا إيه؟ الماء فيكون دليلا على نجاسة القليل من الماء بملاقاته ماذا النجاسة والتدل على هذا بقوله لا يدري اين باتته فقالوا تحتمل ان يده تحمل نجاسة من ايه من قبله صحيح من فرجه فلما يضعوا في الاناء تتنجس له الماء الذي فين في الاناء هم فهموا هذا مش كده يبا اسمه دلالته مفهوم احنا عندنا حاجة ما دلاله مفهوم وحاجة ما دلالته هل الحديث هنا جاب سيرت النجاسة ما تعرضلهاش لهاش فهم راح عاملين ايه استنبطوا من الحديث ان الماء القليل يحمل ايه يبدي اسمها دلالته عندنا حاجة يسمى دلالته منطوق اللي هو في الحديث الماء طهور لا ينجسه ايه؟ طيب لما تتعارب دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم تقدم دلالة ايه المنطوق قلت وهذا الحديث محتمل الدلالة لان ليس في الحديث ذكر ماذا النجاسة وثانيا ان معارضه اقوى منه لانه من دلالة المنطوق وهذا الحديث من دلالة المفهوم يبقى اجبنا عن هذا الحديث بدليلين الدليل انه محتمل صحيح انه ما ذكرش النجاسه وثانيا ان ده فاهم لمن يبقى هذا هو المذهب الأول قلت وقد رجح ابن تيميه رحمه الله أنه لا عبرة أنه لا عبرة بالكثرة والقلة وإنما العبر بالغلبة فمتى غلب النجس كان الماء نجسا ومتى لم يغلب كان طاهرا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 صح طب هنا المحل صهره ولا لا ها عليهم ان يثبتوا بقى ان الزنوب ده يزيد على القلتين ما هو معنى ان يلقي على على البول ماء أن... طالما قالوا ان ما دون القلتين يحمل نجاسه بعدين ذلك لكن تتصور لما اعرابي يبول الاعرابي بقى ياكل الشعير وكذا و... تمام طيب عليهم ان يثبتوا بقى ان الزنوب يزيد على الايه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 لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال المصنف رحمه الله او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه يعني الماء يكون نجسا لو كان كثيرا وتغير فيه اوصافه قلت هذا مجمع عليه متى تغير الماء بالنجاسه صار ايه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 هو ماء حمل النجاسة ولا لا لكن عولج كيميائيا به بالمواد التي ماذا التي إما أنها أضيف إليها فخلى من معنى له من وجود الناجس فيه صحيح والماء المعالى كيميائيا مثال مضروب لأنه في أصلي حمل النجاسة فاضيف إليه ما غيره ولذا الراجح في الماء المعالج كيميائيا أنه ماذا أنه طاهر إلا أن النفس ماذا تانفه إلا أن النفس إيه؟ تأنفه قال والكثير قلتان من خلال هجر هجر دي قرية مشهورة قريبة من البحرين كده. طب ليه المصنف جعلها خلال هجر هي الحد لضبط القلتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء لما ضرب المثال في سدره المنتهى ضرب المثال بماذا؟ بخلال إيه؟ هجر فقالوا اذا فخلال هجر هي مضرب ليه؟ مضرب المثال فلما يقول إذا بلغ الماء قلتين أول ما يرد إلى اذهاننا من مثال على القلتين هي خلال ماذا؟ خلال هجر قلت وإنما قدرها المصنف بخلال هجر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 ما يتقون الله أوجب على نفسه بيان ايه شرعي صح فلا يمكن أن يأمرنا بشيء لم يبينه ايه لنا ولم يتبين تتبين صفته ايه لنا فبالتالي نقول ان هذه الشهره ضائعة اليوم والحديث اللي فيه ذكر خلال هجر حديث ماذا ضعيف صحيح وحد خلال هجر حد ماذا غير معلوم ومختلف ايه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 والأصل الطهارة والشك لا عول عليه دينا احنا عندنا قاعدة إذا وردت الشبه والشكوك في شيء رد الأمر لماذا؟ خذ مثالا رجل خرج من بيته متوضئا وكان ببطنه شيء فشك أنه أحدث ماذا يفعل؟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 ويجب ماذا؟ ويجب اطرحه. والأمر يرد إلى أصل عند ورود ماذا؟ فمن شك في ماء هو طاهر أم نجس؟ فالأصل ماذا؟ قلت كما في وقعة عمر. لما مر وصاحبه تحت مزاب، والمزاب يشك في حمله نجته ولا لا؟ مش كده؟ لأن المزاب يجمع كل الماء ما طفى وما. ولما مش وصاحبه تحت مزاب.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 والثاني طائر لكن لم يستطيعني لان الثاني ابتل ايضا ولكن افتل بمائه طهور والاول بال عليه ماذا فلم يتبين قال المصنف لم يتحر قال المصنف لم يتحر ويتيمم يعني يترك الماءين ويتيمم قلت ان كان ذلك احتياطا فلا بأس قلت ان كان ذلك احتياطا فلا با اصل شرعي وهو الاحتياط واجب والمسلم يحتاط لدينه اما ان كان ذلك الزاما او ديانه فلا وانما تحرى ويبني على غلبة الظن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 إعلام من أراد أن يستعمله يعني أنت لو عندك ما وعرفت أنه نجد بد أن تخبر من يستعمله بماذا طبعا لماذا قال الدين النصيحة هنا النصيحة واجبة نعم واجبة الدين لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقوله الدين النصيحة فيه إفادة الوجوب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 لأن منكم من فات عليه شيء من من الشرح ومنكم من لم يستوضح إيه شيئا مما شرح صحيح ومنكم أيضا إخوة الإسلام من استسقل هذه الطريقة في الشرح فلم يتعود عليها إيه بعد صحيح واعلموا أن الألفة لا تحصل بيننا إلا بمر الزمان وكلما دخلنا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 أن تكون معي المذكرة في الإسبوع المقبل فندفعها إليكم إن شاء الله تعالى مصورة بإذن الله تكون في أيديكم وباذن الله يكون هكذا أول باب ولعله إذا درسنا أو شرحناه في الإسبوع المقبل ممكن يعني نجربكم في امتحان سريع عاجل كده في ورقة واحدة في في مسألة ولا مسألتين بحيث إيه ننظر نقيس مدى الفهم. والاستعاب فإذا كانت الطريقة قريبة أو أصبحت قريبة نستمر إذا احتجنا إلى شيء من من التبسيط والتفصيل والبيان نفعل فما رأيكم بهذا هذه فكرة ولدت هذه للحظة طيب ننتقل لحصتنا الثالثة